وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوما حسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون ما اعظمها من ايات بعد ان ذكر حقيقه عيسى ابن مريم وأنه ذلك الذي صرح بنفسه إني عبد الله وذكر من صفاته ما ذكر وأنه عبد لله سبحانه وتعالى وليس بإله يعبد وإنما هو عبد وليس بإبن أيضاً كذلك قال الله ما كان لله أن يتخذ من ولد ردًّا على النصارى الذين جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ولدًا لله وابنًا لله سبحانه وتعالى فقال الله ما كان لله أن يتخذ من ولد ما صح ولا استقام ذلك وهكذا أيضا ما كان ينبغيه وما كان من صفته اتخاذ الولد فثبوت الولد محال على الله سبحانه وتعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد ومن هنا زائدة لنفي الواحد والجماعة فلا واحد ولا أكثر لم يتخذ سبحانه وتعالى ولدا فهو مستغل عن الولد انما فانما طيب اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فمن شانه كذلك لا يحتاج الولد لان الولد يحتاج اليه الانسان الضعيف الذي يحتاج من يعينه من اولاده فيحتاج للولد اما الله اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فكيف يحتاج للولد فهذه الجمله التعليل لما تقدم من النفي ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه تنزه وتقدس جلل وعلى عن هذا الذي يدعى له وعن هذا الولد الذي يزعمونه ينسبونه اليه لماذا تنزه عن هذا وتقدس اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ومن كان شأنه كذلك فلا يحتاج الى الولد فامر سبحانه اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فلا يتاخر ولا يعتذر اليه اجاد ولا يتعذر اليه اجاده على الوجه الذي اراده سبحانه وتعالى هذا يحتاج الى ولد وتزعمون له الولد سبحانه الولد يحتاج الضعيف الذي يحتاج من يخدمه يحتاج من يعينه في الدنيا الى اخذ ذلك اما الله سبحانه اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون فاذا قاده قامه وحصل على ما اراد الله سبحانه ولا يتاخر ولا يتعذر له ايجاده سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير فمن كان شأنه كذلك لا يحتاج للولد انما يقول له كن فيكون من امور التي يحتاجوا وإن الله ربِّي ورَّبُّكم على الفتح وعلى الكسر وإن الله أي اذكر أن الله ربِّي ورَبُّكم على الفتح وعلى الكسر قل لهم إن الله ربِّي وربُّكم فاعبدوه فهي يجوز بها الكسر على تقدير أذكر أن الله ربِّي وربُّكم ويجوز بها الفتح قل لهم إن الله ربِّي وربُّكم فاعبدوه فالله هو الذي خلقنا وهو الذي اوجدنا وهو ربنا سبحانه ومالكنا واذا كان الامر كذلك ترتب عليه وتفرع عليه فاعبدوه فلا تعبدوا عيسى ولا تزعموا في عيسى ما لا يجوز ان يزعم ولا تعتقدوا في عيسى ما لا يجوز ان يعتقد فهو عبد وليس برب الرب هو الله سبحانه وتعالى المالك الخالق لكم سبحانه فهو الذي يستحق العباده وهو الذي يجب على العباده ان يعبدوه هذا صراط مستقيم هذا الذي امركم به وهو ان الله ربي وربكم هذا الذي ذكرته لكم وهو ان الله ربي وربكم هذا الصراط المستقيم الذي يجب ان يسلكه ما عدا ذلك الضلال المبين لا يجوز هذا الامر الذي تفعلونه من عباده غير الله سبحانه وتعالى فالصراط المستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا هو الصراط الذي اراده الله وهذا هو الطريق القويم القويم الذي نعوج اج فيه ولا يضل سالكه ومن سلك غير هذا الطريق فانه ضال مضل كافر بالله سبحانه وتعالى الذي يجعل رب من غير رب سبحانه وتعالى ويتخذ اله ان غير الاله الحق وهو الله جل وعلا فالصراط المستقيم هذا الذي ابانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابانه الله في كتابه فاختلف الاحزاب من بينهم اختلفوا في عيسى عليه الصلاه والسلام اليهود والنصارى فاختلف الاحزاب ان المقصود من احزاب هنا اليهود والنصارى من بينهم من هنا محتملا انها زائده فاختلف الاحزاب بينهم اليهود افرطت او للنصارى افرطت واعتقدت في عيسى ما لا يجوز وغلت فيه واليهود فرطت وقصرت في حق عيسى عليه الصلاه والسلام اختلف الطائفتان فاختلف الاحزاب اليهود والنصارى اختلفوا بعيسى عليه الصلاه والسلام طائفه افرطت وغلت وجعلته إلهاً وجعلته ابناً وثالث ثلاثة على اختلاف بينهم وطائفاً قصرت وفرطت في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام فحاولوا قتله واحتقروه وبحثوا عنه حتى يقتلوه هؤلاء اليهود قاتلهم الله قصروا في عيسى وفرطوا فيه ولم يعطوه حقه الذي جعله الله ولم ينزلوه المنزلة التي أنزله الله سبحانه فقال الله فاختلف الاحزاب بين بعد البيان الواضح وانه عبد لله وليس بالاله معذان تختلف هؤلاء الاحزاب من بينهم فمن هنا زائده وقيل للتبعيض فاختلف الاحزاب من بينهم اي بعضهم اختلف لان هناك طائفه مؤمنه بعيسى وتعتقد فيه ان تعتقد فيه انه عبد الله سبحانه وتعالى فمن هنا قالوا تبعيضيه لان ليس كل اليهود والنصارى اعتقدوا هذا فمنهم من اعتقد في الاعتقاد الصحيح وانه عبد الله جل وعلا وليس بالاله فاذا طوائف اخرى اختلفت بينهم او من بين هذه الطوائف من اليهود والنصارى فاعتقدوا فيه ما لا يجوز ان يعتقد واعتقدوا فيه الضلال البعيد وهناك طائفه اعتقدت فيه الحق منهم وانه عبد الله سبحانه وتعالى فمن مختلفه ان يكون الكلام فاختلف الاحزاب او من يعني محتمله ان يكون الكلام فاختلف الاحزاب بينهم فتكون زائده للتاكيد ومحتمله انها تبعيضيه فاختلف الاحزاب من بينهم اي بعضهم اختلف لان هناك طائفه اعتقدت الاعتقاد الحق في عيسى واعتقدوا صافي وانما الاحزاب بعض الاحزاب اختلفوا بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فويل لهؤلاء المختلفين في أمره عليه الصلاة والسلام من مشهد يوم عظيم يوم القيامة فويل لهم من هذا المشهد الذي هو سيحصل له من الخزي ما يحصل فيه هؤلاء المختلفون الذين كما سمعت طائفة أفرطت طائفة فرطت هؤلاء ويل لهم من يوم القيامة ويل لهم من ذلك المشهد الذي سيحشرون اليه سيجمعون فيه نسال الله العافيه والسلامه فهو مشهد يوم القيامه ما يجري فيه من الحساب والجزاء والعقاب ويل لهم من هذا المشهد وقوله للذين كفروا من مشهد يوم عظيم عبر بالموصول هنا اذانا بكفر جميعهم وانهم كلهم كفار ويل للذين اسم الموصول هنا الفاضل العموم كما تعلمون كلهم اللي اختلفوا اولئك فيه الاحزاب الذين تقدمت الاشاره اليهم كفار فويل للذين كفروا فعبر ابن موسى اذانا بكفرهم جميعا هؤلاء الذين اختلفوا بعيسى افرطوا فرطوا كلهم كفار وليسوا مؤمنين وهكذا ايضا عبر به اشعارا بعله الحكم فويل للذين كفروا اي بسبب كفرهم فعبر بالموصول اشعارا بعله الحكم ان لهم الويل يوم القيامه وهو محتمل لهذا وهذا انه جيء بالموصول في هذا الموضع اذانا بكفرهم جميعا او جيء بالموصول بهذا في هذا الموضع اشعارا بعله الحكم انه لهم الويل من مشهد يوم القيامه من مشهد يجمع الله فيه الخلائق ويجري فيه من الحساب والجزاء والعقاب اسمع بهم وابصر اي هؤلاء المختلفون فيه يا محمد اسمع بهم وابصر وهي صيغه تعجب يؤتى بها للتعجب ما اسمعهم وما ابصرهم يوم القيامه يوم ياتوننا ان يوم القيامه للحساب والجزاء ما اسمعهم وما ابصرهم يا محمد واما اليوم فهم في غفله لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اما اليوم في الدنيا يا محمد فهم في غفله عن هذا ولا يتفكرون ولا يتعظون لا يعتبرون اليوم فهم في ضلال وفي خطا وفي بعد عن الصواب واما يوم القيامه اسمع بهم وابصر يوم ياتون نهل الحساب والجزاء اسمع بهم وابصر ما ابصرهم وما اسمعهم يوم القيامه لكن الظالمون اليوم اي في الدنيا في ضلال في خطا مبين واضح فلا يتفكرون ولا يتاملون ولا يتعظون ولا يتدبرون الامر ويزعمون ما يزعمون ويفعلون ما يفعلون وهذا كله يا محمد لانهم في ضلال مبين وفي غفله عن الحق فلا يتاملون ولا يتفكرون واما يوم القيامه سيشاهدون ويبصرون وما اسمعهم ما ابصرهم يوم ياتوننا اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا اي هؤلاء الظالمون نزلنا معهم لكن الظالمون وهنا وضع الظاهر موضع المضمر والاصل لكنهم اليوم في ضلال مبين لكن وضع الظاهر هنا موضع المضمر المضمر وان الاصل لكنهم اليوم في ضلال مبين لانه قد تقدم الكلام عليه وتقدم ما يؤتى من او ما يكون السبب في وضع الظاهر موضع المضمر لعلل يذكرونها تقدمت الاشاره الى شيء من ذلك فهنا وضعهم اي وضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر والا كان يكفي لكنهم اليوم هؤلاء الذين تقدمت الاشاره اليهم في ضلال في خطا مبين واضح لا مريه فيه قال رحمهم قوله تعالى ما كان لله ان يتخذ من ولد اي ما كان من صفته اتخاذ الولد اي والله ما كان من صفته اتخاذ ولد ولا يصح ذلك ولا يستقيم ذلك في حقه سبحانه وتعالى ثبوت الولد محال ما كان لله ان يتخذ من ولد وما هي من في قوله من ولد نعم زائدة والمقصود بها زائدة مؤكدة تدل على نفي واحد والجماعة فليس له ولد سبحانه تنزه وتقدس عن ذلك وكيف يكون له ولد وشأنه اذا قضى امرا فانما يقول له قم فيكون غني سبحانه وتعالى لا يحتاج للولد حتى يعينه حتى يعينه قال رحمه الله اي ما كان من صفته اتخاذ الولد وقيل اللام منقوله اي ما كان الله ليتخذ من ولد منقوله من موضعها والاصل عدم النقل ما كان لله على باب جار ومجرور وليس ثم نقل هذا خلاف الأصل لذلك عبر رب الصيغة هذه وقيل اللام أي التي في لفظ الجلالة منقولة من موضعها والأصل ما كان الله ليتخذ من ولد وقيل اللام منقولة أي ما كان الله ليتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إذا قضى ألا أدى أن يُحدِث أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم قرأ أهل الحجاز وأبو عمر أن الله بفتح اللام يرجع إلى قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله ربي وربكم وقيل على التقدير فعل واذكر فعل ان الله ربي وربكم واذكر لهم ان الله ربي وربكم فاعبدوا اذا كان كذلك فاعبدوه فيتفرع عنه فاعبدوه الفاء للتفريع يرجع الى قوله واوصاني بالصلاه والزكاه وبان الله ربي وربكم قرأ اهل الشام والكوفه ويعقوب بكسر الالف على الاستئناف نعم بكسر الالف على الاستئناف او على تثنيه فعل وهو قول و قل ان الله ربي و ربكم تيم على تقدير اذكر فتفتح او على تقدير قل فتكسر و قل ان الله ربي و ربكم قوله فاعبدوه اي تفرع عما تقدم عبادته فاعبدوه هذا صراط مستقيم اي الذي ذكرته لكم من انه ربي وربكم هو الطريق القويم الذي نعوذ اج فيه ولا يضل سالكه هذا الطريق المستقيم قوله تعالى فاختلف الاحزاب من بينهم يعني النصارى سموا احزابا صاروا اليهود انه مختلف والنصارى فرق فيه اختلفت يعني النصارى سموا احزابا لانهم تحزموا ثلاث فرق في امر عيسى النسطوريه والملكانيه او الملكانيه اسمين ملك الملكانيه واليعقوبيه فوين للذين كفروا هو اهل التفسير يقول احزاب اليهود والنصارى النصارى افرطوا واليهود فرطوا قصروا ومن بينهم كما تقدم الكلام عليه من زائدة صلة وتوكيد فاختنف الأحزاب بينهم ومن صلة وتوكيد أو تبعيضية باعتبار أنه ثم طائفة قالت الحق فيه وهذه بعض الطائف والأحزاب التي اختلفت وأتت بما لا يجوز في عيسى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني يوم القيامة تقدم التفسير بأوسع قوله اسمع بهم وابصر اي ما اسمعهم وابصرهم يوم القيامه حين لا ينفعهم السمع والبصر ما اسمعهم وابصرهم يوم القيامه بالامور والشؤون والحقائق حين لا ينفعهم السمع والبصر السمع والبصر ينفعك في الدنيا اذا عبد الله به والسئلنا في طاعه الله سبحانه وتعالى واستعمله العبد في مرضات الله وما ابيح له ينفعه واما اذا لم يكن كذلك يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم وهكذا تشهد عليهم ابصارهم وسمعهم وغير ذلك كل يشهد عليهم الاعضاء والجلود تكون وبانا عليهم وهم ربما ارادوا ان تتلذذ هذه الاعضاء في الدنيا يسمعون الشر ويبصرون الشر ويوم القيامه تكون عليهم هذه الاعضاء حسره حين لا ينفعهم السمع والبصر اخبر انهم يسمعون ويبصرون وهذه الصيغه صيغه امر والمقصود بها التعجب فعل ماض اللفظ لفظ الامر والمقصود به انه فعل ماض على صيغه صيغه الامر والفعل الماضي لان المعنى ما سمعهم وابصرهم ومنهم من قال هو على باب فعل امر ويقصد به التعجب الذي يظهر انه على صيغه الامر وهو فعل ماض اخبر انهم يسمعون ويبصرون في الاخره ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا قال الكلمهنا احد يوم القيامه اسمع منهم ولا ابصر حين يقول الله تعالى لعيسى أأنت قلت للناس خذوني وأمي إلهين من دون الله يوم يأتوننا قوله يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في خطبين اليوم في الدنيا وأما يوم, يوم يأتوننا ما أسمعهم ما أبصرهم لكن هم الآن في غفلة عن هذا ونسى الله العافية قوله لكن الظالمون هذا فيه قامت ماذا نعم قاموا بالظاهر مقام المضمر والاصل لكنهم اليوم في ضلال مبين الهي الله سبحانه